يا رحمن يا رحيم يا منان يا حليم رحمن يرحم من يشاء تواب يغفر من اناب القلب يدعو راجيا يرجو رحمتك التواب رحمان من يشاء تواب يغفر من يا بنت يا علي رزاق يا رزق الإنسان بالتوكل والإيمان فلن أخاف بعد الآن اسمه هو الرزاق رزاق يا رزاق فلن اخا بعد الان واسمه هو الرزاق الطف بحال المسلمين طال ظلم المعتدين محزونين ومبتلين جلنا النصر المبين لطف بحال المسلمين معتدين محزونين ومبتلين عجل لنا النصر المبين يا رحمن يا رحيم يا منان يا حليم.